فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول بل مسح الذكر باليمنى محرم في جميع الأحوال أم أنه في حال البول فقط لا في جميع الأحوال لكن في حال البول آكد في حالة البول آكد واما مسه في غير البول فايضا لا يجوز بل اذا احتاج الى مسه مسه بيده اليسرى نعم